قولت قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهارا ف اخذ رسول الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لما رجع موسى عليه الصلاه والسلام من جبل الطور واتى بالالواح حامل لها اتى بالمنهاج الذي وعد بني اسرائيل بان يطبقوه وان يعيشوا تحت حله لما جاء ووجد بني اسرائيل قد كفروا وارتدوا وعبدوا العجل مثل هذه الامه لما وجدهم كذلك ذكرنا ما قال الله عز وجل من محاورة فيه لأخيه هارون وذكرنا ما وقع بينه وبين السامري الذي صنع العجل وذكرنا كذلك ما هذا العجل كما ذكر الله وأنه نسفه ورماه بالبحر بعد ذلك أخذ يعيد بني إسرائيل الكفر الذين ارتدوا عن دينهم أخذ يعيدهم ويذكرهم بالله حتى وجد منهم ميلا إلى التوبه فاختار منهم سبعين رجلا يأخذهم ويذهب بهم إلى جبل طور اختار منهم خيارهم ليعتذروا لله عز وجل وينوبوا عنهم يعني سبعين مرشح سبعين من النواد الذين يمثلون بني إسرائيل من كل فرقة اختار نحو ستة من خيارهم ومن شرفائيا فذهب إلى جبل طوب حيث أنزل الله عليه التوراة ذهب إلى هناك وأمرهم أن يستعدوا للقاء الله أمرهم بأن يتنظبوا وأن يغتسلوا وأن يطهروا ثيابه وأن يلبسوا أجمل ثياب وأن يصوموا استعدادا للقاء الله وكذا فعلوا فلما ذهبوا إلى جبل تور وهذا وارد الأسنيد الصحيحه لما ذهبوا إلى جبل تور كان موسى عليه الصلاة والسلام إذا كلمه الله يشع نور في وجهه لا يستطيع بشر ان ينظر قرأيه لكن الله عز وجل القى الغمام وأحاطهم الغمام فهم طلبوا ان يسمعوا كلام الله طلبوا من موسى ان يطلب الله عز وجل وان يدعوه ان يسمعهم كلام الله فعلا كذا وعدهم بذلك فطلب الله اسماعهم كلامهم الله أن ان يدخلوا في هذا الغمار وان يخروا سجدا لله وكذا فعل واخذ الله سبحانه وتعالى يكلم موسى عليه الصلاه والسلام يأمره بأوامر وينهاه عن نواده. افعل كذا ولا تفعل كذا الى اخره حتى انتهى انتهى المكالب وعندما انفرجت السحابة وصعد جاء اليهم وقال لهم سمعتم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهارا عيان جهارا على اما هذا كله لا نؤمن به سمعتم كلام الله لا نؤمن بذلك حتى نراه ويشهد بأنه هو الذي كان يكرمه نحن لا نؤمن بأن الله هو الذي كلمه سبحان <تصفيق> الله رب العزة في الآية الأخرى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله شهرا كذا قالوا لن نؤمن لك عندنا نؤمن بك ونؤمن لك وبينهما فرق نؤمن لك أي نصدقك لا نصدقك ان الله كان يكلمك حتى نرى الله شهرا ايانا معا. ويشهد بانه الذي كلمه هذه نؤمن لك ونؤمن بك هذه ليش هنا نؤمن بك أي نعتقد ما قلته فالفرص من نؤمن بك ونؤمن لك مثل ما قال أقولها يعقوب لما طلبوا لما طلبوا من يعقوب أن يسلم لهم ابنه الحبيب أن يذهب معهم لكي يرتع ها أرسل, ارسل معنا ارسل معنا اخانا ارسل معنا ها معنا, معنا, معنا غدا ارسلوا معنا غدا لولا حظي قال لما دعا ذهبوا به وفعلوا بي ما فعلوا ما فعلوا حرموه في الجب وكادوا أن يذبحوه وأن يغسلوه جاءوا إليه وقالوا لهم اكلوا الني جاءوا أباهم عشاء في الليل لأنه بالنهار كيف صدح الكذاب غير بعينه تشوف الكذاب ولكنهم جاءوا بالليل جاءوا أباهم عشاء هيش يبكون والكدار دائما يبكي ايه عمر ما تسيقه بالنوع جاءوا الزوم لشأنه يقول قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق كنا نعمل المسابقة بالخيل أو على العقدة أو الرباح وتركنا يوسف عند متاعنا عند حواليجنا وما كنا نحمل ها؟ فأكله الذين لانه قالوا اكله الديب قلنا قال لهم اني اصابوه حكنا لقنهم لقنهم لهم يقولوا قالوا اكله الديب وما انسى بالمؤمن لنا وجاءوا من جهه السيف قلت قبيص على قبيصه بدم كبير واحد من وقالوا له رأيك لو ازيبوا هادا ليه جاء وردك يشبه القميس ويقول ما اعجبها هذا الدين ان هذا الدين بلا راحي قلبه زيانة بالدين راه العطف والحنان اكلها لولده ما هذا الدين هذا القميس بأرضاري عجيب هذا الدين الله يحنك يا دين قلبوك على الحمد من هؤلاء لا حقا يا الله قالوا له وما أنت بمؤمن إلا نا ولو كنا صادقين من الزياد الله هو باقي ما تكره بهم لا يجيه ولكن الكتاب جيبتان عما سيجي بشي مسائل وقالوا ربما ما غدت سياق ليشي قالوا باقي ما تبتقي هذا الشيء هو المقصود وما أنت بمؤمن إلا نا أي ما قد ستقنعش كذلك هم أشخاص أمنا لنؤمن لك حتى أن الله ترتيب لنؤمن لك أي لا نصدق بأن الله الذي تحدث معك ها؟ لن نبعد حتى نرى الله جهلا أيوة هذا تفسير تفسر سلف سلفت قيل هذا كان ها وقيل سنطلب الرؤية كل شيء آخر وهو صحيح أيضا لما جاءوا بالتوراة قال لهم هذا كتاب الله الذي وعدتكم به فينبغي ان تعيشوا حياتكم على هذا المنهج هذا الكتاب أن تعبدوا الله به لانه جاء يجمل كل حياتكم نظام الحياة موجود في الكتاب قالوا لن نؤمن لك لأن هذا الكتاب من الله حتى نرى الله جاهره فأخذتم السائقة شو السائقة؟ نزل على الله عز وجل أنزل رعده أسكتت أنفاسا وأماتتهم كلهم أرصح في جبريل سواء هذا او ذاك المقصود الله يسميها صعقه او صيحان بسبب ذنبه ثم الله سبحانه وتعالى احياهم وهم يشاهدون هذا الاحياء ليش احياهم لانه موسى يحكم ويتدرا ويقول اتهلكنا بما فعل السفهاء منا وهؤلاء خيار بني اسرائيل وانا اذا رجعت اليهم وقد قضيت يا ربي واهليت خيارهم والله ما في احد فجلا، ولا ينظر في ولا يلتف وأنا وانا مكلف بابلاغ دعوتي، ولما خلاص يا ربي احيي ربي وخبيتك ويتدر ويتمر حتى احياهم الله له, له له لأن هذا الرسول عزيز من الله ما أراد سبحانه وتعالى أن ينكبه لكي يبلغ مهمة قال الله عز وجل هنا فأخذت الصائفة وانتم زندرهم. فاخروا سفقوا وانتم زندرهم. لان لما نزلت الساعقة امتهم الله الكذب كان في الكلف يقولون امات بعضهم والقى بعضهم. وهم يضروا. ثم احيا هؤلاء واسعق هؤلاء وهم ينظروا. ثم احياهم ينظروا. فهم يعني الصعقه تبادلتهم فرقتهم فرقتين اصعقت هؤلاء واحياتهم ثم اصعقت هؤلاء واحياتهم لكي ينظروا جميعا الصعقه والاحياء هذا تفسير وتفسير اخر ان الصعقه شديدهم جميعا وهذا هو الصحيح ثم الاحياء كان واحده والاخر وهم ليش ليشفع الله بهم هذا لعلهم يشكرون ويؤمنون بالبعث والنشور لعلهم يطيعون الله ويروا نعمه الله حية ترى هذا المشهد العظيم سبحان الله هذا المشهد عجيب وغريب الامات والاحياء هذه سمات يعني سبحان الله يشوف الانسان يموت ويحياه هذا شيء عجيب وغريب فالله عز وجل قال بكم هذا لكي تطيعوني وتشكروا نعمتي لان هذه نقمه ونعمه نقمه فضيه نعمه طيب. ثم بعد ذلك من بعد موسيقى لعقل اشكره ومن شكرته منه لا من بعد هذه ثم هناك نعم اخذ سبحانه وتعالى يعددها عليه وطبعا الخطاب هذه النعم كله كلها للنقاب كلها موجه لمن والخطاب مع من مع الذريه مع من كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والوقائع وقعت في عهد موسى للصلاة والسلام وأي ربط بين, بين الآباء والأحباد أي ربط؟ أقول الربط واضح من جملة الوضوح فيه هو أن هؤلاء كانوا يفسخرون بالآباء والإجداد آباؤنا ومم صحابة آباؤنا هم خير السلاله البشريه افضل ما في البشريه هم نحن واباؤنا من منا الى يعقوب نحن ونحن ونحن فرض الله قطعاهم واراد ان يبين عوارهم وان يفصل تفصيلا اجرامهم وانحرافهم اهاهم الاباء الذين تتسخرون بهم انظروا ماذا فعلوا انظروا ماذا كيف حذر وتنحن لهم راضون أيضا هابرين معاثرون راضون بالمفعل أبا والراضي بالكفر كابر والراضي بالمحصية عاصم ما في شيء إذا تشنيعا للحاضرين وتبكيتا للمعاصرين وتحقيرا للمجرمين فالله فضحهم وفضح أباهم لكي يسكتر ايش كلامهم ويخرس ويخرسان وفعل هذا هو السر لأنه قد يقول هذا موجه لي والخطب هكذا وإن قلت لها وقال ما قابلت على الأسباب والأمر <تصفيق> واضح وهنا شيئا الأخرى لا أحد سينا بكريا طيب فكلام الله كله أسرع ثم هذه واحدة من جملة النعم ايضا قال الله عز وجل وطلبنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسنه بنو اسرائيل اخواني عاشوا في مصر وخرجوا من مصر اغرق الله عدوهم وانجاهم بماذا بوعد اشهد الوعد وهو ان يهاجروا من مصر الى فلسطين لانقاذ فلسطين وتحرير فلسطين لانها بلاده مقدسه أعطاه الله لبني إسرائيل لكن يجب أن يبذلوا الجهد الجهيد بجأة تحريرها بالجهاد في سبيل الله فخرجوا من أجل هذا والمنهاج بالطريق إن شاء الله سينزل لهم وكذا لما خرجوا نكلوا عن الجهاد ما أرادوا الجهاد ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وفرض عليكم دخولها فرض عليكم تخليصها وتحريرها من أعدائها ومن أدائكم ومن أدائ ربكم ومن أدائ دينكم قالوا له اذهب عن ثورة لنا فقتلئنا هنا قاعدة فأنزل الله بهم ذلا لما قال عليه الصلاه والسلام في شريعة هذه الأمة قال عليه الصلاه والسلام إذا تباعتم بالعينه والعينه نوع من النوع الربا صح يجمع للربا الربا حرام ولكن يملوا ليش؟ باللفو اللي بالزرع البقر يعني استخدموا بالدنيا اللي في الزرع, في الزرع واللي في الدار واللي في, تجارة في تجارة واللي في كلا واللي في الحب واللي واللي واللي, واللي, واللي من, من دين الله وترسم الحمال هذا في سبيل الله. إذا طردتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم لأن لأنكم أصبحتم مرتضين حينما تطرق الجهاد الذي هو فرد وتتذكروا له أصبحتم إيش؟ يوكتب عليكم الختال كذلك؟ كتب الجهاد فرد فاللي هذا الفرد أذبه الله أخذر. فهذه الأمة ما حقرها الله وأذلها ورمى بها وسلط عليها عدوها حتى جثا المسير فوق على صدرها واخزاها الله ولعنها الا بصرك يا وما خرجكم الجهاد الا ذل اذا ما يرفع الله هذا الذل عننا حتى نرجع الى ديننا نعم صلّت الله على بني إسرائيل لما قال لهم ها؟ سنذهب إلى الأرض ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترخضوا على أدباركم عندكم ازدكنوا على الجهة وعندكم تنهجموا وعندكم تفروا من الزح عن فرر من الزح من الكبائر ولا ترخضوا على أدباركم فتلقنوا مخاصرين الدنيا والآخرة وعمر الله سبحانه وتعالى يعني هدر موسى عليه السرطوسة أن يبعث جواسيس وعيون لأنه لا بد يعني رئيس الدولة والمكلف بالأمة ورئيس الجيش لا بد أن يستطلم أعدى العدو لا بد أن يبحث لكي يستعد ويعدوا لهم من من قوة عمر الباكر خير ترهبون بعد كل ما يرهب العدو إلى مضم الأمة ولا يمكن أن تعد ما يرهب العدو إلا إذا اترسنا على نأس العدو وكل ذلك أن يحفظ الكثمان خذوا حوايجكم من الكثمان فأرسل 12 واحد من عيون من عيون الجيش من عيون الأمة هم بني إسرائيل وقال لهم اكتبوا السر جميع ما ترونه اخبروني أنا وحدي. ما ترسوا السر كلهم أرسوا السر إلا اثنان اثنان هم الذين كتبوا السيد أما الباقي كلهم جاءوا إلى من إسرائيل وأحدثوا فيهم الرعب والخوف والفزع ونكلوهم عن الجهاد ومن جملة ما قالوا إن فيها قوم جباري جبابا لهم من القوة البدنية ولهم من العساس الحربي ولهم من الحصون ولهم من ومين ومن ومن ومن ماذا فاقت لكم بهم ومن مؤرخين من يذكر خرافات هنا ويقولون إنهم وجدوا العمالقة حقيقة العمالقة ولكنهم يقولون وجدوا لهم أجساب رئيسهم كان هو من عينق أو عينق من عيوج ما أدرين يعني هو كان ملكاهم وكانوا أجساب طوالا يقول هذا عيواج من عينق لما جاء الطوفان أيام ايام نوح عليه الصلاه والسلام الطوفان كله ما بلغ له الرقبة خراه وكان يقول كي شراط من السحاب في فوق يعني من فوق السحاب تكون عندونه وكي شراط من <مش عرض> خرافة يعني. قالوا لما وصلوا الى هناك ها واحد كان تدخلون شي جنان يكون يجاهلون يدخلوا شي جنان فقولوا الجنان دخل تدخل يجري جينيل عندو واحد يقفه او هؤلاء هؤلاء اللي يقولون عمل القف عندهم القف جواه وش يبديك يمجدهم يمجدهم تحت الشجاع كي يجب ان من المقالق الفاكية يعني بها المونيكة تكتبين لكيبارهم يعني طيب هؤلاء فلما جاءوا قالوا ان في عمش كيخة كانوا عظاما وكانوا جبافرة وكانوا عتاة وكانوا طغاء هاي لا هذا ليس جديد مباحب المهم كم جبالين يكفي ان الله عز وجل قرعا ان نفياق هما جبالين وانا لن ندخلها لن ندخلها ابدا بعدم لن هناك تسألين وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك شو عزاء الله؟ فذهب انت وربك فقاتلاء انها هنا قاعدون وعندما تفضي من مقاتلتي من زواربك حين ذاك نتفروا يلا قال رجلان من الذين يخافون أن عبد الله عليهم, أدخل عليهم أدخلوا عليهم رجلان جو دي الرجال جو دي الأبطال جو دي الشجاع جو دي العباقرة رجلان أما الباقي ما سمع ها؟ هل يبقى قال رجلان من الذين يا خا من الذين يخافون يخافون على الله يخافون على الله يخافون مخالفه أمر الله يخافون من سنكن على الجهاد انعم الله عليهم بالخوف بالخوف من الله والخوف يدفع الى الطاعه ويجر عن المعصيه قال رجل الله بدعو رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. يكون قد عليهم الباب يا قد يكون قد يكون قد يكون ولو يكون قد يكون ولو يكون قد نووية ولو يكون قد ولو قد يكون قد طائرة قد يكون من هازمون كما فعل في مع الروس اعتى دوله واقوى دوله وكما فعل الشيشانيون مع اعداء الله. ونحن الان نخاف من امريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا من الغرب ليش لانه عنده تقنية في الارض وعنده تكنولوجية وعنده قوة وعنده لا. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانتم الغالبون واولوا وعلى الله توكلوا لان اعظم قوه عندما عند الاعداء اعظم قوه عندما عند الله اعتمدوا عليه واستندوا به وتوكلوا عليه وارموا بكلكم لله والله ينصركم ما سبق العدو اي شجاع على مقاومته ادخل عليهم البارطوه وادخل عليهم والبسروحان الله هذا تكتك في الحرب يعني إذا كان عسكرية لا يدخل عليها جود جودة الأفراد ولو تكون كونا من أعلى يعملون فيهم على غيرة على غفلة يعملون فيهم من القتل ومن الأزر ما لا يخلبها والله ولو كانوا جود لكن فين الشجاعة في, في الإيمان فين البيع الصادقة مع الله فين الشيلاء الصادق، فين الصدقة إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم فين هذه فين الايمان يوم يتحقق الايمان يتحقق النصر انا لننصر رسلنا ثم والذين امنوا نحن ما نصرنا لاننا لسنا مؤمنين يوم نؤمن ينصرنا الله يوم يحقق هذه الصفة يتحقق النصر وعلى الله فتوكروا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما دارنا فيها فإن في أبدا سوف يبكى فقاسلة إنها هناك عيدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخذ الآن انقطع الصلة بها إلى المجرمين ما عندي تسلط الآن وعندي سيطرة إلا على نفسي وأخذ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الله عز وجل يعني جعل فيديو منه محايد. لا اخلت اولئة مهلمين. الا لكلمة الحق. قل ما قال الله. طبعا. قال. فانها محرمة عليهم. هذا البلاد والله ما يدخل الله وسلط عليهم عذابا اربعين شو? جيت. مقدرنا عماس. ثمانين كيلو متر مربعة كانوا يظلون اليوم كله يسيرون يمشون وعندما يتعبون يسرحوا هاتم يجيوا من النوم يناموا ما يقوموا في الصباح يجوا الرسول في, في كن الباب عاوزين ما يجي زيد هو يعمل بالأحمر في ظهره هو ماشي زيد زيد زيد ما يعيوني زيد ما يعيوني زيد هذا الغرغم الجاملين بنعزو في الصباح نعمت فيه دانو عرفين زيني علاج سبحان الله الأمة لو نفرضوا سبحان الله نفرضوا نحن وشحنا الآن صالحين لتطبيق شرع الله لو ان شرع الله عز وجل جاء فيه قال يا سيدي مش نطبقه الآن لكذا القرآن الكريم بالفلامي محسن الناس ومنها شخص صلى الله الذي جاء فيه وانطبقه احنا صبحنا للشريعة صبحنا شي لاب ناشي صبحنا للذبح ناشي صبحنا احنا, احنا ملوثي كل شي نجي أرواحنا ونفوسنا وقلوبنا قادرة نجزة لا تصلح لنبحان وشكو قد يصلاح ما يصلح لشريعة الله اللي, اللي تربى منذ, منذ صغاره تربى على وحي السماح تكبر هذا ليصلاح لشريعة الله أما غير الله فدمر اسرحيل مهما نجح موسى عليه الصلاة والسلام في تربيتهم وفي تطبيق فرع الله عليه. لما نجح؟ لأنهم تربوا فيه تربوا في حضن فرعون تربوا في الزن. تربوا في, في الركوع والسجود. تربوا في الخنوع والذل. ما يصلح لما أقلهم من ما هو الجهاد؟ واش نصلح الجهاد؟ والله لو قلنا الجهاد بسم الله يلا نحرم فلسطين. الآن نمشي؟ والله نمشي. يلا نحارب على مسجدنا وساحة بلادنا وبياد أبنائنا وعجندنا.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 ما يصبحوا الجهاد ولا بشيء يصبحوا للجهاد الشمس ابتلاهوا لما أبوا الجهاد ابتلاهوا الله بالسيح أربعين زينة حتى جاءوا لدهم ولدوا جميل بي ولدوا ولدوا وصربوا ذيك الأولاد على المنهاج الرباني بالتوجيه هي الموسى وحارم عاد كم الوربعين كان ماتوا هذا الكلام هذا الخنازين كلهم ماتهم ونبقى واحد ذلك الوقت بعث, بعث الله فبحانه وتعالى يوشا ابن النون هو اللي أمر بالجهاد صلى الله عليه وسلم جهاد لأن احنا بي الله وبعنا وخزنا لله فهمتم عني؟ فاحنا هم بدون اسرائيل لما كانوا في هذا السير ان سوا ربه كان فقا انها هنا فائدة قلنا موسى عليه الصلاة والسلام هو هارون قال له يا ربي أفرق بيني وبين هؤلاء المجرمين. <تصفيق> عاش بوحد وقفة وديك الزجبية شديك الزجب الآخرين وما اللي كانوا عشكان يعني من وقم الإرساق يقون فيهم دروسا يقون فيهم خطابان يقون فيهم مواعيد ثم يذهبون ما يعيشوا معهم أبدا ولما جن موت سبحان الله المات أول للناس هارون لما جن عندهم قررين هارون هم يحبونه. يحبونها قالوا ما وانا دفنسه قالوا له انت قتلت هذا رسوله ساهمه بالقسر فاضطر رجب المؤرخون اضطر لان يذهب بمجموعة منهم وينادف القبر ويخرج بالقبر وثم يقول له من قتلتك انا قتلتك يقول لا ويشهد شهادة امامهم ثم عاد يموت ويدفن مرة اخرى نعم لما وصل وصلت المالية إلى موسى عليه الصلاة والسلام وصل أجله أرسل الله سبحانه في البخاري أرسل الله الملك له روحه ادخل بيزاه لما دخل بيزاه قال له من أنس سعوه عليكم وعليكم السلام قال له من أنس قال من لي ليس ماذا تريد قال له ريده قبل روحك كيف قفده روحي وبدأ عنده. جن عنده وانت ترشع ترشع خرجلوه خرجوا الايني سبحان الله موسى على الصلاة كان قوية صلبا جدا وكذا هو موسى من هذا؟ يعني القوة يعني الله تحكي قوة هذا الرجل خرجلو عينه عين المالك لان المالك تصوره في صورة زي فذهب الى رب العزة وقال له ارسل إلى الى رجل ما يريده بالموت يريده الحياه فالله عز وجل ربه, ربه علي عليه عينيه وقال له اذهب اليه قد يقول قائل كيف كانت الخرافات كيف كان موسى نبي الله يضرب ملاك ويخرج له عينه علاش اولا ادخل عليه بيتها وانت تدخل واحد بيتك وغير لي حياتك ايش تعمل له؟ تستسلم له. جاب الشفراء و تقول له اه امقي. لك. هذه واحدة. ثانيا ما من نبي نبي يعني موسى كنا اعرف هذه. ما من نبي نبي لا يخرج من هذه الدنيا حسنو خيره الله بين الدنيا و الأخير. كما قبل وصول الله يصدق انجل. في الصحيحين ما من نبي نبي لما جاء الوطف اجلي خيره الله قد فاخترزه خيره خيره. خيره ما يربي وكان روح جبن الله من رفيق الأعلى انا نختار رفيق الأعلى فموسى كان على البي هذا وكل نبينا على البي هذا ما حياره ما قال له هو هايش هذا ولا كذا واش حياره؟ فقال عندي الجرح سهل وشهف جاب الحوزام شهف يدرمون ما يدرم شهر يدرم فقال له للملك اذهب الى هذا الرجل وقل له دعاء دك على الصور، جميع محتوست من شعور يدك هذا دع دعتك على الصور، جميع محتوست من شعور كل شعرك بسانه، صحيح؟ وجاي له قال له أبنا خير كيقول لك ما بديشين موس، دع دك على الصور كل شعرك بسانه بسانه خلوا بعدين خلوا بعدين الموس خلوا الآن علاج لان غير تحدد لك الاعمار فسدت الحياة انت الان يجي الان ساترقم صغير ويقول لك ما نعيش ان شاء الله المهم احفظ الله هنا واش يس هذا الليله ولا غدا هذه اللي بغات تعاش بعدا ولا غدا ديال وبعده وغادي تجيب الكنال دازنا جازت يومين يومين ونص يومين وربع الحفظ الله قد حياتها من نطف الله بنا حجب عنا عندني ما نعرف ما سنموت وما تدري نفسه بأي أرض انت نموت ما أتعرف شبه وهذا خير لك وقال قد توربين فرحان ونم زيان وتنم زيان وتنم زيان وتنم زيان وتنم زيان وتنم زيان وقد حتى الساعه ما حياتك كان لنا حتى الساعة عرفنا الساعة فأخذت حياتك والله شبه حياتك فكذلك فموسى عليه الصلاة والسان مالكس يقول رسول الله صلاة الاسم كما في صحيح مسلم يقول والله إذا كنتم قرب فلسطين لأنه اطلب من الله ليقربه يقرب منه البلاد فلسطين وقرب من سبتمان قال لو كنتم هناك النبي الان لكي لا يعبد من دون الله ابراهيم لا معروف عليه الصلاة والسلام موسى يعني نوح وجد كل الرسل ولا احد معروف عنه الا تقصد الى رسول الله وحده اناش حتى لا تعبد هذه القبور من دون الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا اعرف قبره لو كنت هناك لاريد ان كمبره واعتبر العلامات نعم لما كانوا في التيه طبعا كانوا في عذاب في الصحراء صحراء النار والقيظ لا ما لا نبات لا اشجار لا شيء لا حرج لا زر لا يور ما في شيء النار متقنه فاشتكوا من الحركه موسى عليه الصلاه والسلام لما جاء لواقيهم ووفتي اشتكوا اشتكوا فالله عز وجل اعطاهم نعمه من اكبر النعم سحابات تظللهم انتقصهم خلاص. ال... هذه الكوكب وهذه هذه المجموعه السحابه تمشي معهم تظللهم مش ماشي يأكلون والله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وقال آدم إنك لا إنك لا تضمأ فيها لا. إن لك أن لك لا تجوع فيها نسيد إن ريش إنك إن لك لا تجوع فيها ولا سعة وإنك لا تضمأ فيها لا تصح أحسنتم السحبة. قال الله عزيزي هنا. وظللنا عليكم الغمام. غنم خاص فيها من البرودة ما يكفي ويشفي. حتى النداء فيها. خصو ما ما في ما يكل. حتى البقر باش تصري فكذيو ما يجيش. وباش تشرب ما فيه. ساكاوا بالجوع. الجوع. شعطاهم الله. اعطاهم المن. قال وانزلنا عليكم المن. شنو انزلنا? واجمز من الجنه بالعلم ما يقول من الجنه على كل حال الله سبحانه وتعالى قال انزلنا الحديث. لان الحاجة اللي كي فيها سبب مين? تحرص حرص الزراعة حرص الزراعة حرص البطاطا البطاطة الاشكالة الى اخيره هذا ما ادخلش لانه لك سبب ويكفيها لكن المثال التي تازف بدون كد ولا جذب اشي يقولوا فيها انزلها الله حسن الحديث في الصلاة والقوة اللي في الحديد ما ينبطل البشر ما هي من فعل البشر؟ الله انزلنا قالوا انزلنا عليكم من جنوا المن هذه كناية عن عازم الصباح أشجار في النجاسة؟ صبعنا مزري عليها، ها؟ هذا الورق في الشجرة صبعنا مزري عليه، يعني ما من على سبحان, <تكتشف> <تكتشف> سبحان الله سبحان الله ما زميله سبحان الله. سبحان هذا واحد من سبحان الله يقام في العراق، هذا النوع من الأشجار موجود، وحتى في جبل طور هذا النوع من الأشجار موجود، حتى انهم كي يعملوا بلاستيك سعة السيجار.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 هذا كان مضيئ. هذي كان هذا هذي كان يعني ايه. كي نعطينا لديه طرفي. لديه طرفي. كي ضربوها ولديه شوش يعطي. الله ينسق الكراحة ولديه. العرب هذي, هذي معوضة. الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه واحد من من ذيك الملك ينزل. كانها بقايا منها. الله هفتها في الارض. وقال لهم ليش? خاصك تسنزل بالفجر ليصلي الفجر. من الفجر يلتون عشر. بتنزيل. واجمع خاص لكفتك اليوم. عادت. عندك تزيل. اللهم نهار نهار الجمعة لأنه نهار السبس يجيبوا هما كي يزيل كريحه. هالي يهودي كيزبان يجمع. يجمع ديال. السبس وليل الحد. او الجمعة والسبس. هي. الجمعة والسبس. هي. لا قلت نعم هذا قال له ما تدخروش هذا المن والسلوى والسلوى كناها عن طيور عبارة عن طيور يقول يقول, يقول سمين هل السمين تبديه يعني من بلاد بحيدة وتاتيبه صفاركبه وردعه اذبحنا عن نسيبه طيبه ولكن في الشرقا لا تدخروا لا المن ولا السلوى انتو في الدخل ويحضه كل واحد عامل زي جماعة زيام اربع ايام في الاسبوع الاسبوعي ويحطوا جرس الله وقال جماعة في البخاري قال اول ما اخلز اللحم لولا بنو اسرائيل ما خلز اللحم عمر اللحم بيخلص جيب اللحم عامل يجيب اللي حواليه ويذبحوه ويصلخوه لل نهايه لا يخلص ابدا كأنه ايش كأنه قطعه من مساله طبيعيه يعني خلاص ما يخلص ابدا ولا يخلو. قال حسب دم إسرائيل كيف؟ هاي كيف؟ كيف كي دخول؟ كيف دخول؟ لما كيف دخول خرج الملعى. وقال ولولا حواء لم تقل امرأة زوجها لأن حواء كما سبق قلنا إنها خانت زوجها مثل من الشجرة أول ما جاز فيه. قال لولا أنها خانت زوجها عمر المرشية زوجها كانت خونها زوجها. ولكن لما خانت هذه النبلية خانت زوجها.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 آه. نعم يقول عز وجل وظلمنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلهم من طيباتهم بعض وجل ابحله هو وسخر لهم هذا الخير قد يقول كل قد في الحال يقول قوموا رزق النبي الاسلام ابراهيم اي عذاب من هذا ومتسع عنا بالمن والسلوى ومتسع عنا زياد الغيبات لا يعقل ذلك ما هو في الناعم بل في الجاهل في عذاب حالي الانسان ما كنت خلصي المجرمين ده خلصي واش نحن نخطلهم بالجوع؟ قل لي واش الدولة كانت خلصهم بالجوع؟ حتى رائي ما شو بزوج من الجوع؟ وهم نخطلو في أوروبا الحبس في أوروبا سيحسم الدردين في التلفزيون والبغابور والصنعاء والأجو الشوق وما شاء الله ويخد خرجوا للفسحة وهدوا الرياضة وبضع الشنة وكذا وكذا فيش في السجن وما الله سبحانه أرقف وأرحم بإيجابه ولأنه في الصيحة ولأنه في العذاب مساحة, مساحة ضيقة يتيهون فيها أربعون سنه وما ذلك الله أكرمهم أكرمهم ليش ليشكروا وعذبهم ليش لينزجروا وينقاتلوا عن مخالفة عوام العقاة فهذا هو الجواب لابد وإلا أنا مره سبحانه وتبه يترجي لديه نهاية وكيف عزار؟ هم في المنة والسلم وفي المن يعذى سبحان الله ولكن جواب الحمد لله عرفنا؟ لهذا قال سبحانه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما قال وما ظلمونا هاا إذن الله أعطوهم الرزق وعطوهم الخيرات يشكروا يشكرون لنا. كلوا من رزق ربكم واشكروا لهم يفقش لأي أخرى بالنسبة إلى إلى السباب إلى إلى كلوا من رزقكم يشكروا ليه يعتقد النعام ليه تشكر ليه تشكر ولكن من السياق نعرف أنهم كفروا وكذبوا وردوا شرع الله ورفضوه ودعوا القوانين ودعوا دولة ودافعوا ودفضوا الله وشرع الله وخالفوا نبيهم مثل ما فعلت هذه الامه المنعوذة هذه الأمة المسخوطة في صحيحة الله عليها نبسوا الخط لأن الرسول قال لتبتبعن من بشغر بشغر بشغر قالوا لو, لو يعني نلهز وراء اعدائنا وراء يهود ونحن في قبضة يهود خلاص قلنا نخرج منهم قلنا نخلفهم الولد الصغير كي يخلل جانترا بحال باق باك العامزير ضاع رضاع لي في في, في, في, في, في, في, في السدان يمه خلصوا ليهود يكون يهود باك الصيوة له طالب يقرأ لابد من جانترا حتى غير تحيلها ليه إذا ما تكرمه ليس يخليه ليش؟ لأنه مطروح في دمه وفي لحمه وفي قلبه اليهود تصيب في الدم والحاق قلنا نرجع للأساطنا قلنا نرجع للحياة الصحابة قلنا ولا عم إلا من رحم الله وقليل منهم نعم يا إخوان إذن يقول الله عز وجل هنا وما ظلمونا حين خالفوا وعاندوا وعاربوا واخذروا الكبرى على الإيمان ظلمونا وش الله يقول الله غالي عن العالم إذا أحسنت أحسنت لنفسك وإذا شكر شكرت لنفسك وإذا كفرت كفرت لنفسك وبال تفرك يعد عليك خلاص وما ظلمونا بتفريها وعينا ديمون حراڤير حصلوا الدعاء ولكن كانوا أنفزوا من ذبوا ضربوا أنفزوا خلاص فش كل اللي بتسأل بتوه يبتسه هو الله ما لازمهم ولكن كانوا أنفزوا من ثم قرر زوجن ندخل هذه القرية سفكوا بالنار وقلنا ندخل هذه القرية لما انقضت ايام تيه اربعون سنة وقلنا ناشى جيل جديد تربى على عاش السماء وابعث الله فيهم يوشع منهم امروا الجهاد فدبروا لأنه دمش البقاء يقول خلاصوا بشاقوا هذو الخلز بجاء هذو يقضر تنقى في صفان الارض جاءوا الامناء وتربوا على مأيدي السماء تمشي داو عنده صيع الطريق القديم على الطريق, الطريق العتيق على الدراسه العتيقه للاباء والاجداد ماوش باب مدارس هو المدارس المكفره المخربه الكبرى لا ربوا على على وحي السماء على كتاب الله وعلى طريق رسول الله نعم امرهم امرهم الله بجهاد على لسان نبيهم نوح نون فاستجابوا والنون ونون هذا جوش على النون هذا كان كان هو الخادم لموسى عليه الصلاة والسلام والقصة دي موسى مع الخضر كان هو حضر نعم فهو نبهت بعد موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجهاد فانبجوه ويوم الفتش كان يوم الجمعة افتح الله هذه البلاد بلاد فلسطين يوم الجمعة ضاقب باقي باقي من الفتش وإذا مشي يجي الغروب وإذا جاء الغروب سيقض الفتش جاء هو قند الشمس كيفي انت من سماء قرانا ما هو وقفه حتنصع كيفاش حتبان لا تمسك. او تبشي هذا البخاري ومسلم. عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وقفت الشمس يقول وقفت علي كذب ما وقفت الشمس يقول رسول الله الا الذي يجادل قال تم من الله قال تم سخر من وعبد الله وانا اعبود الله. انا في التعسل. في الله. كيفي? حسين كبل الفتح تفتح. وقد استسمى الفاتح. تفتح. لما تم الفتح يخصون من الناس حينما يدخلوا هذه المدينة شكرا لله. صح حينما يدخلوا المدينة خصم يدخلوا شاكرين لله باقوانه واعمله يدخلوا ساجدين وهم يرددون كلاما يدل على الاعتراف بذنوبه وتوب الى الله وهكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي لما دخل مكه والله ثم والله دخل هكذا وهو على الناقه الذقن دياله هنا في البردعه وما رفع رأسه حتى دخل البيت وقال ليش ينزل كله خضوعا لله شكرا لله على هذا الفتح العظيم وما يضغل جمل جلس وصح ويجيب الشواجة او يجيب النباد لا الصلاة ثمان وكارة شكرا لله وإذا قال كثير من العلماء ان هذه تسمى صلاة الفس وليلا عمر العاص لما دخل ارب ارميها لما دخل ايوان كسرى ايوان كسرى دخل سلط مدر ودخل بهذه الحالة فقال العلماء هذه سلطة الفترة انظر من اسرائيل ماذا فعلوا مدرحية وسبحان الله في غزوة بدر غزوة بدر قال لما ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على الجيش وشجعهم على القتال في سبيل الله وحمسهم على الموت في سبيل الله اشقالوا قالوا والله يا رسول الله لو خُضنا بنا هذا البحر لخضناه معه لو سرس بنا الى برك الغمام لصرنا معه ان لا صدق عند الحرب صدق في الحرب ان لا صبر عند الحرب صدق عند اللقاء والله لا نقول لك كما قال طالب المسرين للمشا إذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن إذهب أنت وربك فقاتل إن معتما مقاتلون نظر إلى الشجاع نظر أصحاب رسول الله هؤلاء الذين فتحوا البلاد هؤلاء الذين نشروا الخير مقارب هؤلاء الذين أعلى وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله أما نحن البلاد التي فتحوها أغلقناها الاسلام الذي نشروه قطعناه وذبحناه الاخلاق التي نشروها في الارض دسناها باقدامنا الاسلام الذي جاءوا به رضيناه وراء ظهورنا وقلنا علينا بيهود نحن يهود نحن مسيحيه نتاره سبا على هذه الامه سبا لها وخذي لها لعنه الله على هذه الامه الذي ضيعت كتاب الله مستبدله الذي هو ادنى والذي الذي هو خير نعم اخواني يقول الله عز وجل هنا اشخا لهم ادخلوا الباب في الجدل اسرائيل يدور وفتح الله لهم أعطاهم البلاد المقدسه قال لهم شكر الله كيف تدخلوا ساجدين وتردد هذا بالفعل وتترددوا على أسئلة ايش حتة يا رب من قولوا حطه اي يا رب حط عنا خطايانا اغفر لنا ذنوبنا اعتراف بالذنب والاعتراف بالذنب وطلب تسوبا هو عن تسوبا إيش عملوا بدلوا وغيروا قولا غير الذي قيل غيروا الفرع قال غيروا الفعل كيف دخلوا دخلوا على الساهيم بالادوار دخلوا بقلوبهم بالدبورين لهم أتاه دبوراهم للعبد سك الدبورا دخلوا بأذبارهم على أذبارهم، وأعظم ليوات من زشنه في له في اللوات بشكل غريب، ودخل هذه اللوات الموجودة في الأمة الإسلامية الآن داخل الأمة الإسلامية في العرب، أما الإسلام بعيد عنه. اللوات الموجودة في الفنادق وموجود عنده في كل مكان. ضارب أطنابه. يوزاول بشكل فظيع. والعياذ بالله. ولو كان لي حرية لأقول لكم ما في مخي من هذه الوقائع والله نسأل في به نعوذ بالله. دخلوا على أذباريام وعلى الساهيم من جهة أذباريام. سعدكم على الله. وماذا كانوا يقولون؟ قالوا بحطة يعني يقول رب بحطة عناك؟ قالوا حنطة حنطة في زكائم الشعيرة حنطة حبّة في شعيرة او في شعارة جا شو المعنى؟ يعني يا رب يرزقنا في الزراع في الشكاير ديال الشعار شونا الحال؟ خالة شو من الله يعني الباب الدّدّدّدنا شو قال؟ وقول حتى يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنغفر لهم خطاياكم وسنزيد المحسنين, وسن... خطاياكم وسنزيد المحسنين. من أحسن القول والعمل سوّضاعف لهم الحسنات أصحاب الحسنات سوّضاعف لهم الحسنات <تصفيق> و... وسنزيد المحسنين الذين يراقبون الله في كل قول وفي كل عمل. لأن المحسن من هو ما هو الأسان فتعبدوا الله تقمي كثرة فهؤلاء المحسنون الذين يؤدون ما أجب الله وما فرض الله وما أمر الله يؤدونه كما تأن الله يراهم هؤلاء الذين يقدمون الحسنات ولا يعملون من الحسنة هؤلاء سنزيدهم توفيقا على توفيق وسنضاعف لهم حسناتهم أشهر الله عز وجل فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا لنا ذضروا فبدل الذين ظلموا قول الظن والجحود والكفر شيء هذه مصيبه تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اشكالت العاقبه فانزلنا على الذين ظلموا, ظلموا وكرروا المعصيه اشاره الى ان هذا الظلم وهذا الكفر وهذا الجحود وهذا الانحراف هو سبب هذا كله هو سبب العذاب فأنزلنا على الذين ظلموا لإنهار لأنه في المحل الإقماعات لإكشفهم فبدل الذين ظلموا خولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كان يفسق الرجز شنو الرج الرجز والعداد وفسره رسول الله في الطاعو قال الطاعو الرجز عذب الله منهم السابقة الطاعب البخاري قال الطاعو الرجز الرج والطاعون. الطاع صلى الله عليه من الطاعون حتى كان لساسه فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سبب هو الفسق واحنا سبب احنا فاسقون ولا مطيعين فاسقون والفسق شنو الفسق هو الخروج من الايمان لما في شيء تصوب شيء فيك تلقى تلقى خروج تفسد وكتدر من النار وكتدر ويستر من الزراعه وكتدر من الثياب وكتدر من الزراعه وكتدر من الزراعه كتدر من الزراعه كتدر من الزراعه من عذاب ربنا والايمان كتدر من الايمان ايش خلاص فسمع الله بما كان في السقوط قال ان استسقام موسى لقومه قلنا طلب قالوا الحراره اجلوا <تصفيق> علماء قالوا بالجوع سميك لهم اشا طلبوا الله لمن سالوا دابا الآن صبي شرب وعش لكي شرب لكي كل كي عطش وخصوصا كل الحلاوة هذه المن اذا كان وحده قال لكم مقام الطعام والحلاوه واذا خلصت معلنا صار مشروبا واذا خلص على غيره ز... يعني زادته للتعلى ما شاء الله من رباني ما هو ومع الدمنه بلله كنزره يقول راح يمو لا رباني هاي تاخذوا السقيا السقيه تصوموا يشربوا ما في حق ما في بير حق ما في عنصر شرب ما في عين ما في شيء صحراء ها هي اشخصوا تصوموا الماء يشربوا ووحينا الى موسى إذ استسقاه قومه اي هم طلبوا السقيا وإذ استسقى موسى لقومه ليش استسقى موسى لينهم طلبوا السقيا فالآية هذي تبيدي وإذ استسقى موسى لقومه فجلات الرباني سكلمان سميمان يلا هذه العازل اللي ضربت في الجارح البحر كيف صار البحر كلنا كيف صار؟ ها صخور حجر البحر كله صار حد طرق شن طريق وكل طريق يعني جبل من هنا ومن كل شيء صخور انه كله صخور كله حجر ولما ما درب في الحجر ما ما هذه هذا البارح ضربنا بها اشجار حجر ولانه جذب الحجر سير نار هذه العصا اي لانها ربانيه العصا بيد قلنا اضرب بعصاك الحجر وش حجر خاص ونمط له الحجر سلفه ولكن صوابنا اي حجر اي حجر يضربه بهذه العصا لو في الجربيه وما واحد في في, في أي أخرى قسم بأجساد وهناك الفانفاجر هذا ناشر العين وعلى 12 على عدد الأسبار لأن أولاد يعقوب كان مش حال وكل واحد من السر قبيلة الألام كل واحد فكانوا ذيك العنجية الطبية وذيك العنصريه كانت موجودة فيهم. احنا من قبيلة من عائلة سهولة كل عائلة ما ترد بالاخرى كل واحد خصر عن صرير ما يكيد رضى الحاجار في تجنب في الاول كيف بجلس كيف تجنب فان بادين سات وبعدين كيف تلق طبق بيها تنفجع بشكل الايد اشحال اناس عشرة ساعينة قد علم كل اناس المشروب كل قابلات عرف المشروب يرفي وما تنفضل خليل على أخرى كل واحدة سأخذ كفيتها قل لي وان معجزات حظيمة أشوق عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات واقع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبهر للعقل. إذلك يخرج منه من حجار النبي عليه الصلاة والسلام في رضوة السبك قال له لا في, في صلح الحديبيه لما اشتكوا العقاش قالوا واحد جيبوا احدكم فليحاولكم يجي يدمجوا جابوا الخض خضر الرصراص الي في هذا جيش واطلق يده واذا هي عيون البحار ديالكم اسقوا الايميل واعمرو الفربان واغسلوا الجنبه اللي اغسلوا واللي يصبوا حبه واللي ولى فاضي فهذا من الذي خرج من جسد رسول الله والله افضل حسن ما سوضو بيه او لا أو تسلو بيه ولا لا شربه البايم لا ما ثم في غزو السابوك ما طلبوا كما طلب بنو اسرائيل وما كفروا كم بهذه النعم كما كفر بنو اسرائيل في غزو السابوك كث النار محرقة بحكس حدثي تماما لما لطعم لشرب ما فيه واذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لهم اللي عنده شباره يجيبه اللي عنده سمير يجيبه واللي عنده الرطة يجيبه واللي عنده السويق يجيبه شنو السويق هو زنبو زنبو واللي عنده شحاج يجيب واللي عنده الخرو يجيبه تضرب الخرو أيه يجيبه وأمنه واحد النصح يعني يقول مقدار يعني البركة نعزة ما كانش يسمحش فيه وصدق. واذا مين يقول يجب. اللي عنده شي اقرام يجي عمضاء. اللي عنده شي مزود يجي عمار وكلهو جميعا عشاف يوم الجيش. بالالاف عشرين آنف. كله ما اخروا كفايسوا من الطعام. وفضلوك. هذا الطعام قالوا يا رسول الله لا طش لكن الحراره والصحراء واذا بيت الله عز وجل وجه السحره وسلطه لا اله الا الله اخذوا كفايه لهم من وما يخرج من عمتي عن الساحه وجدوا ما تجاوز العسكر بالله الذي لا طشي وحده غالي ما جاوزت العسكر منطقه العسكر <تصفيق> كفروا؟ لا شكون كنت كفار؟ احنا ايه بحافة بل اسرائيل هي ايش دينا رسول الله قبل التبيع عمنا؟ بحافة بل اسرائيل اخلو الناس قبل ايهو بيكم قولا بيكم تنساكم شوارعكم محاكمكم كل شيء في مدارسكم كل شيء يا يالا علم كل الناس مشرابوا ثم كلوا وشربوا من رزق الله كلوا وشربوا من رزق الله جاء جاء جاء الاعانه العنايه الربانيه وجاءني تقولوا ما في له يقولوا كلوا طيب من وشربوا من هذه العيون اللي خرجت الذي طربا التي من دربي مشاعله صلى الله عليه وسلم كلوا من رزق الله ما عندهم يدفشتنا ولكن لا تقصدوا في الارضين يبسيدين العزو والبسر أي لا تفسدوا قاصدين يبسر إياكم وإياكم أن تسعوا في الارض فسادا بحقنا نحن كل شيء تقصد في الارض اللي ما هو فسد هو فاسد ابنه ولا وما زلت ان بعض الاسئله منها يكون حتى تحصر من اسماء الانسان او يسمي مشاعر و بعض الاسماء من اسماء النصارى استعملها المسلمون فهل هذا جائز الاسماء قد ضبطها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا لا شخصا كل اسم فيه تمدح فهذا حرام لا يجوز وكل اسم فيه شيء وفيه يعني بناء وفي خفه وفي تشبه بالنصارى واليهود او شيء من هذا الا هو ممنوع وقد غير رسول الله من أسماء كثيرة من اسماء من الاسماء التي تحفظ التمدح برا برا وقال الله اعلم من البر منكم برع ببورخين فكل من يقول علماء أسماء كبيرة وكذلك أيضا بما وكذلك الأسماء التي فيها فيها نار وفيها أو شبيهة الأصنام أو شبيه النصارى أو, أو اليهود لو كان غير هذه سردنا نعم أسماء الأنبياء حشها وبحل وبحلضة أو أسماء النار لا, لا. نعم اسماء الأنبياء يجوز أن يُستبعد أسماء الأنبياء أما أسماء الملائكة فمن هم من, من العلماء من من جبريل من من من ثم من ثم من يقول يقول من من من من من من من يشفع في من يصرف عليه ويصم عليه من المحسنين هذا ورد ورد ان المؤمنين يشفع الرسل عليه الصلاه والسلام ويشفع الانبياء ويشفع المؤمنون المؤمنون يشفعون في اهلهم وذويهم ويشفعون في اصدقائهم ومن ازدى المعروف اليه هكذا ورد الاظهار هكذا كل من ازدى معروفا الى مسلم يشفع فيه المؤمنون يشفع بعضهم في بعض هي. هكذا وثم يقول اني ارى في المنام اني اقرا القران وهو الذي ففدنا يا رحمه الله الاذان الاذان الاسره خير العمل، يدل على عمل صالح والاذان يفسر بالدعوه في سبيل الله فالذي يؤذن هذا يفسر في الرؤيا سبحان الله وهذه الرؤيا قد تكررت من كان يرى نفسه يؤذن كله اصبح داعي كثير من من نعرفه ما كده يصبح داعي وكان يرى في المنظم يؤذن فالأذان خطفه في السنون الأحلام أو المرائي أنه يجب يفسر بالدعوه إلى الله ايه؟ ثم سؤال آخر يقول أن الإمام ابن أبي شارح الطحاوي جوز الصلاة خلف الفاجر والفاسق والمبتدع مستدلا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج بيوسف واستدل ايضا بحديث أبي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن اصابوا فلكم ولهم وان اخطروا فلكم وعليهم والكل اخرجه البخاري ولكني سمعت بعض اهل العلم يقولون كان الصحابة يصلون خلف الحجاج خوفا من بطشه وذكروا أن الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم، ثم يذهبون إلى المسجد فما رأيوا يا أخي الكريم هذا قد خالف الإجماع إجماع السلف وقد حكاها الطحاوي في عقيدة السلف وكل من كتب في عقيدة السلف حكى إجماع إجماع السلف ومن سلف صحابه رسول الله يبني عليه والتابعون يعني قرون فاضله بالاجماع جواز الصلاه وراء كل بلوى فجل من صلى وحده فصلاته باطله لا بد ان تصلوه من ابدع من تدعه ومن اقبح من تدعه وشن السنه ان تصلي يد الشيء وان تعمر بيت الله لانها بيت الله واذا اخطا واسام عليه واذا احسن فانت عليه صلاه والاخر لانه بيت الله وبيت الله اذا كفزها الناس وحاربوا السنه فانت احي السنه فيها لكي يرك الناس ويرك الشباب يروا سنتك ولو راوا البدعه في الامام يروا فيك السنه وتشكو برحتك تعمرتها على البيت واشرفت نورها الى البيت لانه بيت الله كذلك. هذا اجماع سنه اما هذا الذي يقول ان الصحابه كانوا يخافون وكانوا يصلون وراء الحجاج خوفا من فهذا هذه سبه لاصحاب رسول الله لانهم بايعوا يعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخافوا بالله لو مثلا ما يخاف اللي يخاف هم نحن الجبناء هم نحن اما اصحاب رسول الله في كان ال الامام خالفه يخطب وهو يعني لا يخالف السنه وينحرف عن طريق رسول الله وين الصحابه يقول يشير لعن الله تلك الاصبع ويقول له صحابيه يقولوا عند الامير اللي كقطع ريوس لعن الله ذلك الاصبع كان أو يمكن يمكن رسول الله صلى يشير كما اذا قلنا الذي يتاهم صحابه رسول الله بانهم كانوا جبناء وكانوا يخافون هذا هو هذا هو هذا هو بالله وفيه خط بالاجماع وانا ما احكي جميع من الفا في عقيده السلف الا وذكر ان عقيده السلف الصلاه وراء كل بر وفاجر اللهم إذا كان كافرا اذا كان هذا الامام كافرا هذا خلاص وليجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا ثم يقول الاخ اذا ذهبنا الى المسجد بصلاه العشاء وأدرجنا الامام في الركعتين الاخرين هل نكمل الركعه الباقيه بالجاه قم بالسر بل بالسر ما ادركتم فصلوه ما فاتكم فاتم واللي درسته دائما مع الامام فهو اول, أول صلاتك تم ثم يقول أن بعد السلام عليكم <تصفيق> المرجو غذزوا تبيين لنا صفحات سبعة جلسات رسول الله سبعة بين السجدتين وعَلَكَ هُمْ مِنْكَ الصَّوْفِ وَتَلَذِّكَ فَرْحًا الَّجَلْسَةُ بِنَ أنا والله يا إخوان كثير ما صليت في المساجد ما رأى جلسة الصلاة التي بينها لنا رسول الله صلى الله ما أراها أبداً إلا واحد في المئة أو اثنان في المئة من من منهم من بينه ما نرى جلسة الصلاة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى الا من قله قله قله وقليل نافع أحد صلى ثلاثة عشر سنة شيل جلسة الوسطى الجلسة الوسطى كان يجلس على ال على القدم اليسرى وينسب اليمنى هذه جلسته بعض العلماء يقول حتى التطور ممكن هنا إنما نصب اليمن موجود وبين الصندتين في جلسة جلسة هذه وجلسة أخرى هي الإقعة شو الإقعة هو إنه ينصب ينصب القدمين هكذا ويجلس عليهم هم هكذا وكلاهما بطنه إلى الله إلى الله بطنه إيه وهذه الجلسات ما هي من والجلسه الاخيره تتلو الرؤية يتلس المقعدة وينصب اليمنى منها اليسرى اليسرع واضح ولا يمين نسيب على ما بيه واذا كنت بديع انتم صنوح رجلهم وشوفنا كامل ولا واحد مرات ثم مرات ثم مرات إحنا نعلم، نعلم وادنا، عدم المبالاة، مرات ومرات ذكرنا هذا في خطاب، ذكرناه في جلسات، ذكرناه، خلاص الناس. أرنا الفلوس والخومي، طيب، إحنا صعب البطول، وإلا إذا ما عرف، ما عرف مشوش ما عرف، بعد ما يعلمني، الخس جت بعث بالبيت جب الفلوس، ولكن هذا ما شاء الله هذا تجي ترى تقولي جاي جن علمني كيف تصلي، وش هذا؟ لا. تلمش بي هل النظر في الحياة ويقال بالمشهد مش بارش بيتمسك قصد من يبني في ثم يقول انا احفر من المشون المنظومة فما هو العدد المتوسط الذي يجب حفظه يوم لا يجب ولا اهفظه انما شوف شوف يعني طاقصك وشوف وسعك وشوف اجتهادك ثم الاخر يقول هل الذهب المحلق حلال أم حرام؟ ونرجو تبين لنا معنى الذهب المحلق ثم هذا المحلق قد بانش والقرد هذه اللي يكون في الأدر هذا كله من, من الذهب المحلق والحكم الصحيح من الذهب المحلق أنه جائز بشرط أن لا يكون فيه إصرار وأن لا يكون فيه شخشقة وفقفقة يا برصاجه كل ما شت والبس ما شت في غيري خسران ولا ما خيلك الكبر مش متكبر وما بجي فيه الاصرار وكده شيء محدود اما ايش الدار كان عماره عند المرا في نصها هذا ممكن سنت الحبابات خاتم 500 مليون صدقوني خاتم خمس مئه مليون جوهره بياماندا خمس مليون خمس مئه مليون, مليون خاتم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مليون ها مليون خمس ها مليون ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النهي وفي الآخر الرسول لما اشار الى الذهب والفضه الى الحريم والذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي حينما الى ذلك فالشيخ الارضاني غفر الله لنا وله اللهم ارحمه وجدد عليه الرحمات يقول هذا الحديث سابق حسب القاعده إذا تعارض الا ان لا يوافق براءة نصلية وما يخالف براءة نصلية فالنبي يخالف هو الآخر الذي يوافق براءة نصلية هو الأول نقول لا ليش لان عندنا القرينة من الذي يوافق براءة نصلية هذا وهو الجواز قرينة تأخيره هو الإجماع الإجماع حتى الذين رأوا منها الإجماع بالصحابة رسول الله ولا خلف واحد كله مع الجواز جواز ذهاب المحمق هذا الإجماع هو القرينه كل هذه فائده قد لا تجدون هذا الإجماع هو القرينه على ان الجواز او حديث الاباحه هو الاخر اللهم موفقنا جميعا لما يرضى سبحان سبحانك اللهم وبحمدك جيش الله لا اله الا انت استغفرك واشهد ان لا اله الا انت سبحان وسلام والحمد لله